وصحة العقد أو التعبد وفاق الوجهين شرع أحمد وقيل في الأخير إسقاط القضاء والخلف لفظي على القول الرضا بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين لجزاء أي الكفاية بالفعل بالفعل في إسقاط أن تعبد وقيل إسقاط القضاء أبدا ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه وقيل باللذ وجبه قابلها الفساد والبطلان والفرق لفظا قدر النعمان وفي نسخة قد رأى النعمان والفرق لفظا قد رأى النعمان يعني أبا حنيفة رحمه الله هذه الأبيات السكت تحدث فيها الإمام السيط رحمه الله تعالى عن الصحة والفساد وذكرهما في سياق الحكم الوضعي لأنهما من الأحكام الوضعية وهما من الأحكام الشرعية على القول الصحيح، لأن الأحكام الشرعية منها التكليفي ومنها الوضعي فالصحة والفساد حكمان شرعيان وضعيان أما كونهما شرعيين فخلافا لابن الحاجب وبعض الأصليين فقد عدوا هما من الأحكام العقلية قالوا لأن الحكمة بصحة العبادة بعد اجتماع شروطها أو فسادها لعدم اجتماع الشروط أمر عقلي لا يتوقف على الشرط والصواب أنهما من الأحكام الشرعية لأن كون هذا صحيحا أو غير صحيح يعني فاسدا مرده إلى الشرع إلى اجتماع الشروط الشرعية والخلو عن الموانع والمبطلات والمفتدات فهما من الاحكام الشرعية الوضعية لماذا كان من الاحكام الوضعية لانه لا اقتضاء فيهما احكام التكلفية فيها اقتضاء اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك الصحة والفساد ليس فيهما اقتضاء فعل ولا ترك ولا فيهما تخير بين الفعل والترك كالاباحة فهما شرعيان وهما وضعيان ذكر الناظم رحمه الله تعريف الصحة على قول المتكلمين وعلى قول الفقهاء وذكر نوع الخلاف بين المتكلمين والفقهاء وأنه لفظي وتكلم بعد ذلك على الإجزاء وفرق بين صحة العبادة وصحة المعاملة حيث التعريف ثم تكلم على الفساد والبطلان كل ذلك سيبين إن شاء الله تعالى قال في جمع الجوامع والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل في العبادة إسقاط القضاء. هنا السيوط قال وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمدي وصحة العقد أو التعبد وفاق, وفاق ذي الوجهين شرع أحمدي قوله وصحة العقد أو التعبد يعني وصحة العقد أو صحته. التعبد فجعل التعبد معطوفا على العقد صحة العقد أو صحة التعبد يعني سواء كانت صحة في المعاملات العقودية اللي هو قول العقد أي المعاملات أو كان في التعبد يعني في العبادات فتعريفها فيهما وفاق ذي الوجهين شرع أحمد وفاق هذا خبر لقوله صحة وفاق ذي الوجهين وفاق مضاف وذي مضاف إليه وذي الوجهين يعني صاحب الوجه يعني صاحب الوجهين وذي صفة لموصوف محذوف والتقدير وثاق الفعل ذي الوجهين فذي هنا بمعنى صاحب صفة ما موصوفها محذوف تقديره الفعل وثاق الفعل ذي الوجهين شرع أحمد شرع مفعول به ونصبه أو عامله وفاق لأنه مصدر يعمل عمله فعله وفاق ذي الوجهين يعني وفاق الفعل ذي الوجهين شرع أحمده والأصل هو أن يقول أحمدك لأنه ممنوع من الصرف لكنه صرفه للوزن وهذا من مسوغات من مسوغات صرف ما لا ينصرف كما قال الحديث <تصفيق> إذن صار التعريف وفاق الفعل ذي الوجهين شرع النبي أحمد أو محمد صلى الله عليه وسلم قال في جمع الجامع وفاء موافقة ذل وجهين الشرع والمراد بالشرع هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح ولا يحتاج إلى نص ولكن السيوطي ذكره قال وفاء ذي الوجهين شرع أحمد طيب لماذا قالوا ذي الوجهين وصحة العقد أو التعبد وثاق ذي الوجهين شرع أحمد هذا تعريف المتكلمين لماذا قالوا ذي لماذا ذكروا أو قالوا في التعريف ذي الوجهين نعم لأن الفعل تارة يقع صحيحا أو فاسدا يعني يحتمل أن يقع صحيحا أو أن يقع فاسدا فيكون هذا الفعل في وقوعه محتملا للصحة والفسد يعني يقع صحيحا ويقع فاسدا بخلاف ما لا يقع إلا صحيحا قالوك معرفة الله عن وجال فإن معرفة الله تعالى إذا وقعت فلا بد أن تقع صحيح وإذا لم تحصل معرفة الله على الوجه الصحيح فإنها جهل وليست معرفة فلا نقول معرفة الله تقع صحيحة وتقع فاسدة بل هي لا تقع إلا على وجه واحد إذا لم تقع على الوجه الصحيح فهي غير معرفة أصل ليست معرفة لذلك خيضوه بذل وجهين لأنه لو وقعت المعرفة يخرج نحو معرفة الله تعالى لأنها لو وقعت غير صحيحة أو وقعت مخالفة للواقع كان الواقع جهلا وليس معرفة وحينئذ إذن إذا وقع الجهل فلا يوصف بأنه صحيح أو فاسد لا يقال جاهل جهل فلان ربه وهذا الجهل صحيح أو فاسد فالمعرفة لا تقع إلا على وجه واحد لا يمكن أن تقع إلا على الوجه المطابق للواقع وإلا كان جهلا ولا يوصف بصحة ولا فساد وقيل في العبادة يقول في جمع الجوامع وقيل في العبادة إسقاط القضاء يعني إغناؤها عن القضاء وقال وصحة العقد أو التعبد يثاق ذي وجهين شرع أحمدي وقيل في الأخير إسقاط القضاء أي القضاء طيب ما الأخير؟ وذكر شيئين صحة العقد أو صحة التعبد يبقى الثاني أو الأخير في الترتيب هو التعبد وقيل في الأخير أي قيل في صحة التعبد دون العقد وقيل في الأخير إسقاط القضاء أي ما من شأنه أن يسقط القضاء وقيل إسقاط القضاء هذا القول أو هذا القيل ليس قول الفريق الأول الذي عرف الصحة بأنها وفاق ذي الوجهين لشرع أحمد بل هما قولان يعني أن للعلماء قولين في الصحة فالمشهور أن المتكلمين يقولون في الصحة وفاق الوجهين يعني وفاق الفعل للوجهين الشرع وأن الفقهاء يقولون في الصحة إسطاط القضاء يعني ما يسقط القضاء الفعل الذي يسقط القضاء الذي من شأنه أن يسقط القضاء هل ينبني على هذا التفريق عمل هل هناك فرق عملي بين هذين التعريفين ينبني على هذا الفرق بين التعريفين شيء قال وقيل في الأخير إسقاط القضاء والخلف لفظي خلف بين القولين وهو سطر دلوجين شرع أحمدي وإسقاط القضاء الخلف بينهما لفظي على القول الرضا الرضا هذا مصدر وهو أيضا صفة للموصوف محذوف والتقدير وقيل الخلف لفظي على القول ذر رضا على القول لا هو مضاف هو مضاف إليه والمضاف محذوف والتقدير على القول ذي رضا يعني على القول المرضي إذا ذي مضاف رضا مضاف إليه وقيل لفظي على القول ذي رضا يعني على القول المرضي يعني على القول الصحيح أن الخلاف لفظين وسيأتي ما في هذا الكلام. قال الزركشي رحمه الله تعالى في تشنيف المسامع المراد بذي الوجهين ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكمه وتارة بحيث لا يترتب يعني ما يمكن أن يقع صحيحا أو أن يقع فاسدا كالصلاة والصوم والبيع صلاة والصوم تعبد والبيع عقد واحترد به عما لا يقع إلا على جهة واحدة كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة فلا يوصف بالصحة وعدمها رد الوديع مثلا إذا ردت الوديع لا يقال صحيح أو فاسد لأنه خلاص ردت فلا توصف بشيء من هذا وقوله الشرع أي لأمر الشرع وفاق الوجين الشرع أحمد أي أمر الشرع وسواء وجب قضاؤه أم لا هذا تعريف من؟ تعريف المتكلمين يقولون هذا الفعل صحيح سواء وجب عليك القضاء أو لم يجب عليك إذن هم ينظرون إلى ظاهر الأمر لا إلى حقيقته بمعنى أنه لو صلى محدث يظن أنه متطهر هل يجب عليه القضاء؟ ها؟ لا إذا لم يعلم إذا لم يعلم محدث صلى ظانا أنه طاهر من يجب عليه القضاء بالاتفاق مش فيها كلام بالاتفاق لا يجب عليه القضاء إذا لم يعلم متى يجب عليه القضاء إذا علم هذا يصلي الآن رجل على يقين الطهارة يعني كان متطهرا بيقين ثم عرض له شك انه محدث فماذا يقول الفقهاء في هذه المثالة ها؟ يبني على اليقين يعني ايه يبني على اليقين يعني يصلي الا يحتمل انه محدث في نفس الامر صح مش يحتمل يا اخوانا لكن قالوا اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك هو يصلي الان, الان على الاصر انه متطهر انه متطهر انه تأقن شك في الحدث فلو صلى وهو محدث في نفس الأمر، لكنه لا يدري لأن الأصل الطهارة، فماذا نقول في صلاته؟ يقول الفقهاء صحيح، يقول المتكلمون هذه الصلاة صحيح، وثاقذ الوجهين الشرع. لأنه صلى بناء على حكم شرعي، حكم الشارع أن تبني على اليقين. هل هذه الصلاة تسقط القضاء؟ ها؟ في الحقيقة لو أنه علم أنه محدث، فإن القضاء يلزمه. الفقهاء المتكلمون لا يعتبرون هذا الامر ويقولون في الصلاة انها صحيح لكنه لو علم فلا عبرة بالظن البين خطأوه وحينئذ يلزمه القضاء فالفقهاء لا يصفون هذه الصلاة بالصح عليه لانها لا تسكت القضاء فهمتم الفرق بين التعريفين فالمتكلمون يقولوا وهذا تعريف المتكلمين سواء وجب القضاء ام لم يجب تعليف المتكلمين وفاقه الفعل ذي الوجهين الشرع ومرادهم في ظن المكلف لا في نفس الأمر ومراد المتكلمين بوفاقه الشرع يعني إما رد الوفاق هذا وفقوا في الحقيقة أو وفقوا في ظن المكلف وفقوا في ظن المكلف فهمتم هذا الكلام؟ وعلم من إطلاقه وصحة موافقة ذي الوجهين الشرع فأطلق الصحة لم يقيدها علم من اطلاقه شمول العبادات والمعاملات يعني شمول هذا التعريف العبادات شمول العبادات والمعاملات ولهذا هذا الذي نص عليه السيوط قال وصحة العقد أو التعبد الآن هناك فرق بين تعريف السيوط في النظم وبين تعريف ابن السكي في جمع الجوامع ها؟ عبارة ابن السكي والصحة موافقة ذي الوجهين الشر النظم وصحة ما هذا الجمعه هو؟ والصحة موافقة للوجهين الشرع النظم وصحة العقد أو التعبود وفاق الوجهين شرع أحمد إيه الفرق خلاص لا إشكا ما فيش فرق هذا الذي أراده ابن السبت وهذا الزركاش يقول وعلم من إطلاقي الفرق أنه نص على السيطي نص على ان التعريف تعريف للصحة في العبادة والمعاملة على حد سواء هذا هو ظاهر اطلاق هذا هو ظاهر اطلاق النظم المثل جمع الجوامع. يعني الفرق بينهما هو الفرق بين الظاهر والنص ابن السكي ظاهر اطلاقه ان الصحة هنا تشمل العبادة والمعاملة السيوطي دمص لا يحتمل الا انه اراد هذا والحقيقة أن هذا مراد من أطلق فلا يعتبر هناك فرق لا يعتبر هناك فرق معنوي ولكن هذا مزيد إيضاح مزيد إيضاح من السيوط في نظمه طيب فكما أن العبادة إذا وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة وإلا ففاسدة كذلك العقود إذا صدرت على الوجه الشرعي كانت صحيحة وإلا ففاسدة. فلا التفات لمن خصت التعريف بالعبادة يقول الزركشي فلا التفات لمن قال وصحة العبادة وفاق الوجهين الشرع يقول هذا لا التفات إليه بل هذه الصحة مطلقا عبادة كانت أو معامل وقيل في العبادة وإلى التعميم أشار المصنف بقوله ابن السبكي وقيل في العبادة إثقاط القضاء فعلم أن السابق عام لأنه في الثاني خط بالعبادة وقيل في العبادة فمهوم أو ظاهر هذا أن الأول ليس مخيدا بالعبادة فإن قيل إذا جعلت التعميم شاملا للأمرين فلا حاجة لقولي ثانيا وبصحة العقد ترتب آثاره قلنا هذا يعرف جوابه مما سيأتي وكان حق المصنف هنا الاستدراك، الاستدراك على السيوطي وعلى ابن السكي سواء قال الزركشي وكان حق المصنف أن يقول لا على وجه التشبه وتاخذ الوجهين شرع احمد لا على وجه التشبه لماذا قيد بهذا قال ليخرج المتعدي بالفطر فانه يجب عليه الامساك تشبيها بالصائمين وليس في صوم شرعي على الصحيح المتعدي بالفطر افطر من غير مسوغ شرعي نقول له ايه كمل باقي يومك ما دام خلاص ها لا يجب عليك أن تتم اليوم وأن تمسك في بقية مع الإث هل هذا الإمساك اللي إمساك في وقت الصيام هل هذا الإمساك يعتبر عبادته يعتبر صياما صحيحا شرعا لا وإنما هو تشبه بالصائمين ومراعاة لحرمة اليوم لألا تنتهك وقال لا على وجه التشبه ليخرج من تعدى بالفطر فإنه يلزم الإمساك ولا يكون إمساكه صوما شرعيا وقد يقال ردا على ما أبداه الزركشي إن هذا الإمساك ليس صياما لأن الصيام ما هو إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا أنت تقول أنه إيه أفطر يعني أفطر متعديا بفطري ثم أمسك فكيف قال إن هذا الإمساك صيام الصيام الشرعي أن يقع بنية من طلوع الفجر الفرض يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وفي النفل يصح بنية في أثناء النهار لكن بشرط أن يسبقه مفسد واحد ما نواش أصلا ولم يفعل مفطرا أو لم يرتكب مفسدا فصام في أثناء النهار لكن الذي الكلام فيه أنه أكل بالفعل أو شرب أو فعل مفسدا فلا يكون هذا منه صوما وإنما هو امساك وأشار بقوله وقيل في العبادة في إسقاط القضاء اللي وقال فيه الناظم وقيل في الأخير إسقاط القضاء <تصفيق> إلى أن منهم من فسر الصحة في العبادة بإسقاط القضاء منهم يعني الكلام هنا على الفقهاء فإن الفقهاء فسروا الصحة بإسقاط القضاء وبنوا على القولين يعني خلاف ينبني عليه صلاة من ظن أنه متطهر وبنوا على القولين صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه فعند المتكلمين وقعت المتكلمين هم أصحاب التعريف الأول وثاق للوجهين شرع أحمد فعند المتكلمين وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المكلف وعند الفقهاء باطلة الفقهاء إذن نظروا إلى إيه الى نفس الامر والمتكلمون نظروا الى ظن المكلف واشار بعضهم الى ان النزاع لفظي وقال السيطرة القلف لفظي على القول الرضا الخلاف لفظي لا ينبني عليه شيء وهذا ذكره القرافي وغيره والاحكام متفق عليها وجرى عليه القرافي قال لانه متفق على انه موافق لامر الله يعني لما صلى ظنا أنه أو على يقين الطهارة وعرض له شك فقلنا صلي هل هذه الصلاة موافقة لأمر الله في الظاهر نعم فهم متفقون على أنه موافق لأمر الله وأنه يتاب عليها وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه ويجب إذا تبين أو ما بقى قال ولكن خلافهم في لفظ الصحة ولكن خلافهم في لفظ الصحة هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يجب سواء أوجب القضاء أم لم يجب لو تعريف المتكلمين يعني أو لما لم يمكن أن يتعقبه قضاء لو تعريف من ها تعريف الفقهاء هذا كلام القرافي رحمه الله تعالى قال الزركشي متعقبا وليس كذلك أي وليس الخلاف لفظيا وهذا أيضا نستدركه على السيوطي وليس الخلاف لفظية. بل الخلاف معنوي يعني حقيقي ليس مجرد اختلاف عبارات او اطلاقات هل يطلق على هذا النصيحة او لا مع ان الاحكام واحدة لا الصحيح ان الاحكام مختلفة بين القولين والمتكلمون لا يوجبون القضاء ووصفهم اياها بالصحة صريح في ذلك فان الصحة هي الغاية يعني الغاية من فعل العباء تكون صحيحة ولا يستنكر هذا في الشافعي في القديم مثلهم يقول الزركشي رحمه الله الخلاف ليس لفظي بل الخلاف معنوي والمتكلمون لا يوجبون القضاء ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك فإن الصحة هي الغاية ولا يستنكر هذا شوف بقى الزركشي ماذا يصنع ينظر المصلي بالحدث غير عالم به بالمصلي بالنجس غير عالم به ونشك ان هذا ضعيف جدا شوف ماذا يقول الزركشي فللشافعي في القديم مثله فيما اذا صلى بناجس لم يعلمه ثم علمه ان لا يجب عليه القضاء نظرا لموافقة الامر حال التلبس وهذا ايضا قول عندنا كل شيخ الاسلام كذلك لكن مبناه على التفريق بين موافقة المامور وبين ترك المامور وفعل المحظور ففعل المحظور على هذه على فائدة هذا القول يسقط أثره إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا بخلاف ترك المأمور لأنه مطلوب من فعل وأنت لم تسعد بخلاف المحظور فإن المطلوب التخلي وقد حصلت مصلحة الفعل مع الجهل أو النسيان ويعفى عن الجهل والنسيان فبنوا على هذا التفريق بينهما قال وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ ففي القضاء قولان للشافعين هذا جيد التنظير الثاني أجود ليه لأنك مأمور باستقبال القبل فهذان داخلان في باب واحد وهما وهو ترك المأمور بل الخلاف بينهم فيه على أصل قال بل الخلاف بين الفقهاء المتكلمين مبني على أصل في هذه المسألة وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد والصاب أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. فعلى الأول أنه لا يجب أن القضاء يجب بالأمر الأول. بن الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء. إنها يعني إيه؟ الصحة. إن صحته سقوط القضاء. لأن الأمر الأول ما ذا بقين في فعل العباد؟ المتكلمون يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. وعلى الثاني بن المتكلمون قولهم إنها موافقة الأم. لأنه خلاص موافقة الأمر القديم. ولو ورد قضاء لقلنا يجب بإيه؟ بأمر جديد. فلا يجبون القضاء ما لم يرد نص جديد ويؤيد ذلك أن المتكلمين يقولون القضاء لا يجب بالأمر الأول بل بأمر جديد والفقهاء يقولون بالأمر الأول ولهذا تسر الصحة بسقوط القضاء قال الشيخ بخيث المطيعي رحمه الله في حاشيته على نهاية السوف على قول الإسنوي رحمه الله ويتخرج على الخلاف صلاة فاقد الطهورين إذا أمرناه بها فرات فقد الطهورين يصلي، ثم هل يجب عليه القضاء أو لا يجب فيه أقوال مشهورة عند الفقهاء، وفي تسميتها يعني فاقد الطهورين لما نأمره بها، وفي تسميتها صحيحة، أو في تسميتها صحيحة أو باطلة خلاف لأصحاب الشافعي حكاه الإمام في النهاية الإمام اللي هو مين الإمام، الإمام الحرمين في كتاب نهاية المطلب، قال الشيخ بخيت المطيعي. أقول جعله للخلاف ثمره يقتضي أنه معنوي وهو ظاهر كلام الزركشي وكثير من علماء الشافعي وهو ظاهر كلام الزركشي وكثير أي ظاهر كلام كثير من علماء الشافعي ولكن العز بن جماعة في شرح على جمع الجوامع بعد نقل كلام الزركشي قال قال ما قاله فاسد وخلله واضح ما قاله الزركشي إن الخلاف معنوي فاسد وخلله واضح انتهى ولم يبين وجه الفساد والخلل، وأقول وجه ذلك أن الإجماع ينعقد على أن الطهارة أو منعقد لكن عندي في الطبع ينعقد على أن الطهارة من الحدثين في الواقع شرط في صحة الصلاة في الواقع لأنها ثابتة بنص الكتاب القطعي والأحاديث المتوترة في المعنى فلا يمكن لأحد من المتكلمين ولا من الفقهاء ولا من غيرهم من علماء الإسلام بل وغير العلماء من المسلمين أن يقول إن من صلى وهو محدث بأحد الحدثين ظانا أنه متطاهر، ثم تبين له بعد أن صلى أنه صلى وهو محدث، إن صلاته صحيحة، صيحة بعد ذلك ولا يجب عليه القضاء. يقول ولن يقول عندنا إجماع لا شك فيه أن كل العلماء قائلون بأن من صلى محدثا ثم علم بعد ذلك أنه محدث يجب عليه القضاء، حدش لغير كده بل حتى غير المسلمين من رجل كذا. خلاص يا اخوه انا اولا وقياس هذا على من صلى عليه نجاسة لا يعلمها ثم علمها لا يجب عليه القضاء عند الشافعي في القديم قياسه مع الفارض ده اللي احنا قلناه قياسه ناسي الحدث على ناسي النجاسة اللي صلى ومحدث يجهل أو نسي أنه محدث قياس هذا على من صلى ومتنجس يجهل أو نسي أنه متنجس قياس مع الفارد للفرق البين بين نجاسة الحدث ونجاسة الخبر من وجهين الأول أن الطهارة من نجاسة الحدث مجمع على أنها في الواقع شرط في صحة الصلاة في الواقع بخلاف الطهارة من نجاسة الخبر فقد قال البعض إنها سنة فقط وده قول انتصل له الشوكان بعد ذلك متأخر يعني وقول قول باطل على كل حال الثاني أن نجاسة الخبث قد قسمها بعض الأئمة إلى نجاسة مغلظة وإلى مخففة وجعل ما دون الدرهم معفو عنه في المغلظة وما دون ربع الثوب أو العضو المصاب معفو عنه في المخففة ودمذب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأما نجاسة الحدث فلا يعفى عن من القليل منها إجماعا حتى لو ترك جزءا ولو قدر سم الخياط في أعضاء الوضوء من الحدث الأصغر أو في الجسم في الغسل من الحدث الأكبر لم يصل إليه الماء لم يرتفع حدث ولا تصح, ولا تصح صلاته وحصل القول في هذا المقام أن الخطابة إن تعلق بكون الشيء موافقا أو غير موافق إلى آخر كلامه إذن هو فرق من وجهين الفرق الثالث ولم يظهره لكنه هذا في كلام شيخ الإسلام قوي جدا هو الفرق بين فعل المأمور ترك المأمور وفعل المحبور يقول ترك المأمور ما زالت المصلحة غير متحقق ما زالت المصلحة غير متحقق أنت مأمور بأن تفعل طب لم تفعل وصليت غير فاعل وإن كنت تظن أنك أديت المأمور أين المصلحة؟ ده شيء مطلوب وجوده فإذا لم يوجد ما زالت المصلحة غير متحقق أليس كذلك؟ بخلاف فعل المحظور لا تفعل ففعلته جاهلا أو ناسيا هل هنا مفسدا ها لا لا تحقق المفسدا أنك جاهل أو ناس وقد رفع القلم عن الجاهل والناس الجمهور يقولون رفع القلم هو رفع للتأثيم وليس رفعا للقضاء لكن هذا وإلا نسلمه هو وجهة شيخ الإنسان في هذا التفريق واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلع نعله في الصلاة فخلع الصحابة نعله وأخبرهم بعد ذلك أن فيهما إيه جبريل أخبره أن فيهما آذن أو قذراً وفسر هنا الآذان بالإيه بالنجاس والجمهور ولم يعد طبعاً خلاص صلاة صحيحة يعني لم يبتلي لم يستأنف فصلاته صحيحة طبعا تفسير الآذان هنا بالنجاسة متنازع فيه تفسير الآذان بالنجاسة متنازع فيه فمن يقول إن الصلاة باطلة وعليه أن يستنف قول الجمهور ومعتمد نذب الحنابلة، هيرد على الاستنلال بهذا بأن الأذى لفظ مشترك، لفظ مشترك بين النجاسة وغيرهم، فحمله على أحدهم من غير دليل تحكم، خلاص إذا ممكن نرد بعذار الصريخ، لكن في النهاية هناك فروق يبديها بعض العلماء بين طهارة الحدث وطهارة الخبث أو بين باب فعل المحظورات وباب ترك المأمورة. لهذا كان قياس الزركشي ضعيفا في الاول اما قياس الثاني اللي هو على من صلى الى غير جاة القبلة يظن انها جاة القبلة ثم تبين الخطأ ففي القضاء قولاني للشافعي وغير هذا بناء جيد فيما ارى عرفنا الان ان الخلاف بين العلماء واقع في عد الفرق بين تعريف الفخاري والمتكلمين لفظيا او معنويا زركشي يقول انه معنوي وكثير من العلماء يقول انه خلاف لفظي ومنه ومن المسيوطي فانه قال الخلف لفظي على حول الرضا يقول زركشي في البحر المحيط زعم الغزالي في المستصفى وتابعه القرافي ان النزاع لفظي نزع بين المتكلمين والفقهاء في هذه المسألة لفظي لاتفاقهم قال القرى في الاتفاقهم على سائر أحكامها فقال المصلي موافق لأمر الله سبحانه وتعالى مثاب على صلاةه وأنه يجب عليه القضاء وإذا علم الحدث فلم يبقى النزاع إلا في التسميم سميتمها صحيحة أو سميتمها باطلة لكن الأحكام متفقة قال الزركشي في البحر المحيط ونفي الخلاف في القضاء مردود فالخلاف ثابت وممن حكاه ابن الحاجب في مختصره في مسألة الإجزاء الامتثال الإجزاء الامتثال وكان المتكلمين يقولون إنها صحيحة لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال وهي مستطط للقضاء لو لم يرد نص بالقضاء وإنما وجب بأمر جديد كما حكاه ابن بالمستصفى عنهم ووصولهم إياها بالصحة صريح في ذلك فإن الصحة هي الغاية من العبادة ثم ذكر القول في ماذا بالشفعية وهو أيضا في غي... مذهب غيرهم كالحنبلة فيما إذا صلى بنجاس بنجاز... هو لا يعلمه وعكس هذه المسألة من صلى خلف الخنث المشكل خنث المشكل قد يكون رجلا وقد يكون مرأة ثم تبين أنه رجل وفرعنا على القول المرجوح أنه لا يجب القضاء فإنها على الصلاح الفقهاء صحيحة لإسقاط القضاء وعند المتكلمين باطلة لأنها ليست موافقة لأمر الشارع وذكر الأصفهاني في شرح المحصول أن ما يتخرج على هذا الخلاف صلاة من لم يجد ماء ولا ترابا إذا صلى على حسب حاله مثل ما ذكر الإسنوي من آية السون. كما قلنا إذا قلنا بالراجح إنه يجب عليه الإعادة قال فتلك الصلاة صحيحة عند المتكلمين فاسدة عند الفقهاء ليه؟ لأن الفقهاء يقولون إذا وجب القضاء فالصلاة فاسدة قلت فيه وجهان نقلهما إمام الحرمين والمتولي وبنى عليهما ما لو حلف لا يصلي فصلى كذلك وقد سبق وفي كلام الأصفهني نظر إذ كيف يؤمر بعبادة هي فاسدة وبنى ابن الرفعة في المطلب على الخلاف كل هذه البناءات من العلماء تدل على أن الخلاف معنوي كل كل عالم يبني حتى لو بعض المساين فيها نظر لكن البناء عليها يدل على إيه؟ أن الخلاف معنوي وليس لفظيا قال ابن الرفعة ابن ابن الرفعة في المطلب على الخلاف في تفسير الصحة مسألة لو تحير المجتهد في الاواني فلم يغلب على ظنه شيء ده عند الشفعية اما عندنا اذا اشتبه طاهر بنجس اذا اشتبه طهور بنجس لم لا لم يتحرر لما اذا اشتبه طهور بطاهر توضأ منه وضوءا واحدا من هذا غربه ومن هذا غرفه وصلى صلاة واحدا إنما إذا اشتبى طهور بنجس حار واستعمالهما ولم يتحرى خلافا للشافعية الشافعية قالوا يتحرى هنا بلما قال الشافعية يتحرى وربما أصاب الإناء النجس فقال لو تحير المرجدهد في الأواني فلم يغرب على ظنه شيء فتيمم خلاص التحري لم يصل به إلى شيء فكأن هذا كله معدوم فيتيمم ثم إن كان قبل الصب وجب القضاء أو بعده فلا يعني إن علم وصل بتحريق الغلب على ظني وحكى ما وردي خلافا في وجوب الصب ونسب إلى الجمهور عدم الوجوب قال ابن الرفعة والخلاف يلتفت على أن الصحة ما هي فإن قلنا موافقة الأمر لم يلزم الإراقة لأن قوله تعالى فلم تجد ما فتيممه إلى آخره وهذا غير واجد له إذ الموجود ما يقدر على استعماله وإن قلنا هي ما أسقط القضاء وجب عليه الصب يعني صب هذا الماء الذي في بالإناء ويريقه حتى لا يكون حتى هذا القول موجود عندنا قول رعيف في مذهبنا أنه يريق لماذا يريقه الماء الذي بلناه حتى يكون حقيقة قد عدم الماء واصطاب أنه لا لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وينقلنا هيما أسقط القضاء واجب عليه الصعب لأنهم أمور بالإتيان بالصلاة صحيحة إذا قدر عليها وهو قادر منها هنا انتهى وهذا يعطي أن الخلاف في تفسير الصحة ثابت عند الفقهاء أيضا وقال الآمدي ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بما كرو في المعاملات من ترتب بأحكامها المقصودة منها يعني لأمر مقصود العب لأمر مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها فإذا أفاد ذلك كان هو معنى قولنا إنها كافية في سقوط التعبد فتكون صحيحة ثم نقل فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أبو العباسي ابن تيمية لم يلت في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد فيش في الكتاب والسنة فاسد أهل صحيح هكذا يقول شيخ الإسلام هو من أهل الاستقراء نحن نعرفش يعني لم نستقرأ لكن رجل من أهل الاستقراء التام يقول لم يرد في الكتاب والسنة صحيح او فاسد وانما ورد بل الحق والباطل في حق وباطل لكن ما فيش صحة كذا او صحيح كذا او فسد كذا او كذا فاسد نعم وانما الصحة والصلاح الفقهاء قلت وورد لفظ الاجزاء كثيرا وهو قريب من الصحة زركاش هنا كأن هذا من الزركاش تأييد لشيخ الاسلام لكن ورد, ورد يرجع أربع لا تجزئوا في الأضاحي يجزئوا من السواك الإصبع على حسب اختلاف صحة هذه الحديثة لكن ورد يجزئ ثم إن الجمهور لم يسمحوا بإطلاق الفاسد وإنما قالوا هي صلاة صحيحة أو شبيهة بها كإمساك رمضان وقال إمام الحرمين في التلخيص إنما صار الفقهاء إلى هذا في أصل وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة عندهم وهي واقعة على خلاف مقتضى الشريعة فدل على أن الصحيح ما لا يجب قضاؤه، وما لما قالوا هم يرون أن الصلاة في الدار الموصوبة صحيح، طب هل هذا موافق للأمر الشرع لا، لأني بقاؤ في الدار الموصوبة من عنه؟ قالوا فدلل على أن الصحيح ما لا يجب قضاؤه، هو ليس موافق للأمر الشارع صح ولا لا؟ صلا في الدار الموصوبة، هل هو موافق للأمر الشارع طب الصلاة صحيحة، نعم، إذا الصلاة الصحيحة أو الصحيح ما أسقط القضاء وليس ما موافقاً. الشرع من هنا قال الفقهاء شوف بناء إمام الحرمين في التنفيذ فدد على نصيح ما لا يجب قضاؤه وإن لم يوفق مقتضى الشرع وذكر غيره التفات الخلاف على أصل يعني ذكر غيره أيضاً أن الخلاف نبني على أصل آخر وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو لابد بالأمر الجديد سبق ذكر هذا والثاني قول الفقهاء الفقهاء حكاه عنه في المنكول يعني للغزال رحمه الله إذن عرضنا الآن الكلام على الصحة في العبادة والصحة في المعاملة والتقليق بين تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين قال المردوي في التحبير والصحة والفساد من خطاب الوضع. هذا الصحيح واختاره اختاره أصحابنا وغيرهم احنا وانا في أول الدرس ان الصحة والفساد خطاب وضع وشرع خطاب شرعي لأنهما من الأحكام وليس داخلين في الاختضاء والتخير لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها وبصحة المعاملة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخير فكان من خطاب الوضع وقال جماعة معنى الصحة الإباحة ومعنى البطلان الحرمة فجعلوا الصحة والفساد بمعنى إيه؟ المباح والحرام فذكونوا حينئذ من الأحكام التكليفية مش بس, الوضعية. مش بس الشرعية بس شرعية التكليفية وهذا موجودا عدوها تكليفية موجودة في كلام إمام الحرمين في الورقات ولكن ليس بمعنى الحرمة والإباحة لأنه ذكر المباح والمحرم ثم ذكر الصحيح والفاسد. وذهب ابن الحاجب وجمع إلى أن الصحة والبطلان أمر عقلي فأخرجها أخرجها ابن الحاجب وأخرجها جماعة من الأحكمة الشرعية لا تكليف ولا وضعي. قالوا هذه أحكم عقلية وليست شرعية أي أن غير مستفادة من الشرعي فلا يكونوا داخلا في الحكم الشرعي وإنما قالوا إنهما أمر عقلي لأن الصحة في العبادة إما لكون الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء أو لموافقة الأمر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين يعني فقلت ماذا التعريف بهذا فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين خطأ غير صحيحة على الأول لعدم سقوط القضاء وصحيحة على الثاني لكونها موافقة لأمر الشارع ولا شك أن العبادة إذا اجتمعت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها من غير حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين سواء حكم الشارع بها أو لا يعني أن الحكم إذا استجمعت العبادة وأركانها والشروط خلت من المفسدات إذا الحكم بأنها صحيحة حكم إيه عقل يتطيئ العقل ولا يتوقف فيها على خطاب شرعي من هنا قالوا إن الصحة والفساد حكمان عقليان وليس شرعيين قال الآمدي يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا لأن كون الفعل موافقا للشرع أو غير موافق مدرك بالعقل ولكن رد بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل كيف يكون عقليا يعني من الأصل قال شروط وأركاب الشرع فكيف تقول إنها حكم عقلية وزعم القطب الشيرازي إنما ذلك في العبادات فقط وأما ترتب أثار العقود عليها فشرعي قطعا وهو مردود بعدم الفرض. بين العبادات والمعاملات لأن الترقيب فيهما معا مدرك بالعقل وإنما حكم بالقول واضح بأنه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل لأن الشرع هو الذي بيّن على شروف الأركان وما إلى ذلك ولذلك يحكم القاضي في العقود بالصحة والفساد وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي لا عقلي إذن الصواب كما قلنا في أول الدرس أن هذه أحكام شرعية ولكنها من قبيل الحكم الوبعي وليس. أو الخطاب الوضعي وليس الخطاب التكليفي قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول الزركاشين هذا بعض المتأخرين في كون ذلك حكما شرعيا وقال إذا كانت الصحة هي المطابقة والموافقة لمقتضى ما دل عليه الأمر فالمطابقة والموافقة أمر عقلي اعتباري ليس من الأحكام الشرعية في شيء بل نوع نسبة وإضافة إلى موافقة الأمر قال ابن دقيق العيد هذا سؤال حسن لجد العلامة أبي الحسن مضطر بن عبد الله الشافعي المعروف بالمقترح له جد ابن دقيق العيد لمين لأمه جده لأمه قال وقلت وبه جزم ابن الحاجب في مختصره وأشر عليه ابن التلمسان في تعليقه على المنتخب فقال موافقة الشريعة ليست حكما شرعيا حقيقيا فإنها نسبه بين الفعل الواقع والأمر مثلا فيتسلزم الحكم الشرعي لا أنها نفس الحكم الشرعي فتسمية الموافقة والمخالفة حكما مجاز لكن الرد كما قلت إنه حيث كان للشرع في هذا مدخل فإنها تكون من قبيل الأحكام الشرعية وليست عقلية وإن كان العقلي مجال في النظر هل وافق الشرع ولا لم يافق لكن أصل هذا أصل الذي وضع الأركان والشروط هو الشرع طيب قال فالصحة في العبادة سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء وعند المتكلمين وغيرهم موافقة الأمر واجب القضاء أم لا ورد ذلك بأن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت وجوب القضاء يتحقق بعد خروج الوقت لا سيما إذا قلنا بأمر جديد لا بالأمر الأول وإذا لم يجب فكيف يسقف ثم إن هذا قاصر على مؤقت يدخله القضاء والبحث في صحة العبادة مطلقا قال الزركاشي في تفسير إسقاط القضاء ليس المراد أن الصحة نفس سقوط القضاء ليس المراد أن الصحة, الصحة إسقاط القضاء مش معناه أن الصحة هي تساوي إسقاط القضاء الكلام على تقدير محذوف. بل المراد كما قال الصفي الهندي كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء يعني من شأنها ان تسقط القضاء وليس المعنى انه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة المقدمة يجب ان فيه خلل صح ياخوان فانت تقول هذه العبادة صحيحة تسقط القضاء هل معناه من القضاء ثابت ووقعت العبادة صحيحة فاسقطته لا وانما من شأنها انها لا يجب القضاء بعد الفعل حيث وصف الفعل بالصحة وليس المعنى أنه وجب قضاءه مساقط بتلك العبارة فإن ذلك باطل وساق. وأما إذا قلنا إن القضاء يجب بأمر جديد فظاهر. أما إذا قلنا إن القضاء يجب بأمر جديد فظاهر. وإن قلنا بالأمر السابق فكذلك لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته. أما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤدات في الوقت مسقطة للقضاء. بل معناه أنه سقط قضاء من عقد بسبب وجوبه وعلى هذا فيسقط ما أوراده الإمام وغيره على هذا القول من إشكال طيب عرفنا الآن أني فرعوا على الخلاف بين تعريف الفقهاء والمتكلمين صلاة من ظن الطهارة صحيحة فقالوا إنها صحيحة على القول صلاة من ضمن الطهارة فقالوا إنها صحيحة على قول المتكلمين باطلة على قول الفقهاء قال البرمائي اللايق بقواعد الفريقين العكس اللايق بقواعد الفريقين أن يكون المتكلمون هم القائلين باطلة والفقهاء قائلون بالصح ليه لأن المتكلمين يحكمون بالقواعد بغض النظر عن صورة الفعل من حيث الوقوع ويقولون لا عبرة بالظن البيني خطوا قال ابن دقيق العيد هذا البناء فيه نظر البناء على إن المتكلمون أن المتكلمين يقولون هنا الصلاة صحيحة الفقهاء يقولون باطلة فيه نظر ليه؟ لأن من قال موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي فلم يكف او الامر بالعمل بالظن فقد تبين فساده الظن شوف اللقيق العدوى يدقق بيقول ايه مدقق هذا علامه مزتهد كبير فبيقول انتم تقولون تعالوا شوف التعريفات بتعيدكم جدا ان قلتم موافقة الامر اني امر يعني ان كان الامر يعني امر الشارع الاصلي فان هذه العبادة ليست موافقة لامر الشارع في نفس الامر يعني ان اراد الامر الاصلي فلم يسقط أو الامر بالعمل بالظن يعني وثاق ذي الوجهين الأمر أنهي أمر أن الشارع أمرك بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن حسنا بنتحدث في حالة أنه تبين الحدث ولا عبرة بالظن البين خطأ فيلزم أن يكون صحيحا فيلزم أن يكون صحيحا من حيث عدم عدم موافقة الأمر الأصلي ولا الأمر, ولا الأمر بالعمل بالظن لن لم يوفق الأمر. فاستطع الأمر بالأمر الأصلي صلي أو الأمر, بيه؟ الأمر بيه بالعمل بالظن. وما قاله ظاهر. وما قال ابن رقيف العيد ظاهر. هكذا أقول. أظهر هذا من كلام البرماوي، ولكن النقل هنا في التحبير. وقال بعضهم أن النقل عن الفقهاء فيه نظر، لأن لهم فروعا لأن لهم فروعا تدل على خلاف ذلك. والقضاء واجب عليهما أي على القولين عند الأكثر ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا هذا جزم المرداو في التحبير عشان نعرف المذهب عندنا المرداو الآن يجزم في المتن في التحرير بأن الخلاف لفظي كما قال السيوم وقد صرح الغزاني والقرافي أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظي لاتفاق الفريقين على أنه إلا يتبين الحدث فقد أدى معني ويثاب إلا فاجب القضاء قال البرماوي لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردود فقد نقل نفس, نفس كلام الزركشي في الوحي المحيط وهو كثير الاعتماد عليه لا كلام الحاج في مختصره مسألة الإجزاء وأنه لا قضاء قال وكأن المراد أن المتكلمين إنما لم يوجب القضاء على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاء بناء على مسألة الإئ الأمر الجديد لكنه ورد بأمر جديد كما حكاه الغزالي في المستصفى عنهم قال البرماوي وعندنا قول مثله فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه أو متشوف العورة ساهيا أنها صحيحة متشوف العورة ساهيا ده يدخل في إيه ترك يبقى هذا بناء جيد لكن البناء الأول ضعيف ولا قضاء نظرا لموفقة الأمر حال التلبس قلته المرداوي أقول وهو قول لنا قوي فيما إذا صلى بناجس سهيا أو جاهلا هذا قول اختار شيف الإسلام قال إمام الحرمين إنما صار الفقهان إلى هذا في أصل وذكر كلام إمام الحرمين مسألة الصلاة الدر المغصوبة وبهذا جزم أن الخلاف الأرضي والذي يظهر مما ذكرناه من بناء أن الخلاف معنوي وليس لصبيا لأن بعض الفروع إن صح الطعن أو النقد فيها إلا أن بعضها سالم من معارضة وبناء هذه المسألة على الامر الجديد وبناءها ايضا على مسألة الصلاة في الدر المنصوبة كما قال امام الحرمين يدل على ان الخلافة معنوي وليس لفظيا لما لماذا بله السيوطي في قوله والخلف لفظي على القول الرضاء هذه يعني المسألة فيها قولين في المذهب وهذا ترجيح مش في اصل المسألة ترجيح من الخلاف لفظي وليس لفظي لكن نقول نعم الخلاف معنوي فيما يظهر والله تعالى اعلم و. بقي الكلام على بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين الجزاء وأي الكفاية نتكلم على ذلك في المرة القادمة نظرا لأن الوقت يضيق عن الكلام في هذه المسألة صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين